بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو يا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس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 وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأُصَلِّي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَرًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِي الْتُوَيْلِ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبَعَثُ حَيًّا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبِر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أَإِذا مَتُّ لَسُو فَأُخْرَجُ حِيَاء أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئَ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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا فرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لأوتين ما لو ولدا الطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا